وارفش قد حبي يختلف وانت حبيبي تتغير نبضك وتتصور رحمة الله من نصيبي لك اشهد ان حبك يصعد مثل ما يصعد ليبي ما اقبل الا تبقى الاول يا عطر شوقي وقبيلي الدنيا تتشكل كل ما العاشق ما يسأل الا معنى ود باسمك تتوسل حتى لملا يا اغلى ويا اجمل من عشقنا يا الله في البدايه من نور الجمال يا الله يا علي <تحد> حب تفهمني يا علي وان السعادة تهديني بس مو تضويني لو بدأ عمري بسوادة يا أكثر من عشق أتأثر في أنا معنى الإرادة وتعلم بالبراية أعلى جلبي خليت حواده حباتك اغلاقك والهوادن كل عمري ووالتك يا ابو حسين وبشوق خليتك داخل عيني ولا لحظه منتك وين من وين شيء ايديك كل السماك لك يا علي لم نطلب والله ما بالحشر واتخيل بالبشر منصوبه رايه تتعالى من علي وتفلاله فيها بس مكتوبه آيه كل شيء يبتسم كل شيء عافض بعد الولايه الساعه يمسكني لو جعان من علي القلب حمايه من عطر رويني احلى من النهار وبحبك تخليني انسى لك دمع من غيرك يعطيني من يقران والمحشر يحميني يا حلمي جان النبي الله يا مرسى المحب ما ينسى ينتظر منك سفينة يتمنى النجف يتعنى جدر للغال حمينة لك حاضر بالأمان يزاير واقف بشاق وسكينة ما يقدر يبتعد عن حدر والأوى بين في عينا من يقدر يصفر ان هورو اوصل حدا كقل بروح لو بالمحشر وانا مجروح حسا علي يظهر في فتنوا اشهد بحبك يا علي ما اعتقد غيرك ولي اشهد بحبك يا علي ما اعتقد غيرك